Secde Ayetleri Bismillahirrahmanirrahim İnnel lezîne'nde rabbike la yestekbirûne an ibâdetihi ve yusebbîhûnehu ve lehu yascudûn Wallahu yascudu mân fîs semâvâti vel ardı tav'an ve terhan ve zilâluhum bil gudûbü vel âsâli Velillâhi yascudu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı min dâbbetim vel melâiketü ve hum la yestekbirûn Yekâfûnâ rabbâhum min fâvkihim ve yafalûne mâ yu'marûn إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجد ويقولون سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعول ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا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 ألا يسجد لله الذي يخرج الخضأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر الراكع وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون كلا لا تطيعه وسجد واقترب